إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو بما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن غير باغ فَإِنَّ رَبَكَ رَسُولُ الرَّحِيمِ فَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّنَاكُ الَّذِي ضُفُرَ وَمِنَ الْبَقْرِ وَالْغَنَمِ حَرَّنَا عَلَيْهِمْ شُحُمَهُمَا إلَّا مَا حَمَلَ الْضُهُورُ هُنَا أَمِ اختلط بعذب، ذلك جزيناهم ببويهم وإننا الصادقون.